الحمد لله وكفى والصلاة والسلام من عنا الذين الصفاء على كذبين لهم بإحسان إلهام الدين أما بعد فما زلنا مع اللقاءات المسمات به الوصول إلى الأصول من علم الأصول وتوقفنا عند باب الأمر تحت باب الأمر عدة مسائل إذا ذكرناها فقد انتهى باب الأمر المثال الأولى هي تعريف الأمر الثانية صيغ الأمر الثالثة ما تقتضيه صيغة الأمر الرابعة خروج الأمر من الوجوب والفورية خروج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك الخامسة ما لا يتم المأمور إلا به إذا انتهينا من هذه المسائل الخمس نكون قد انتهينا من باب الأمر الأولى تعريف الأمر قال الشيخ رحمه الله الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء هو ده معنى الأمر قول يبقى لابد من, من القول ويخرج بها الإشارة وما يشابه ذلك يتضمن طلب الفعل من الشرط أن حاجة تفعلها يتضمن طلب الفعل إيجاد هذا الذي أمرت به. سواء أكان قولا أو فعلا يعني لو قلت لك قل لا إله إلا الله ما جشت لي ده مش أمر عشان ما فويش فعل ده ده في قول لا أنا أقصد بطلب الفعل هنا هو إيجاد هذا الشيء الذي أمرت به يبقى قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء يعني يأتي من أعلى إلى أدنى يأتي من الله رب العالمين إلى عباده أما إذا أتى من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء اللهم اغفر لي اغفر هذه صيغة أمن معايا لكنها لا تكون ايه أمرا إنما تكون دعاء معايا يبقى اللهم اغفر لي من أدنى إلى أعلى هذا ايه دعاء وإذا كان لأحد من العباد يعني انا مدير مثلا مصنع وأنت عامل وأقول لك افعل كذا هذا يسمى ايه يسمى بلاش نسميه استعلا بقى هنسميه ايه هنسميه مثلا انه هو سؤال او انه هو رجال الله لا رجال هذا لا والالتماس ده يكون من مني مثلا لواحد زميل او منك لواحد زميل يقول له اعطيني الكتاب اعطيني القلم اعطيني مثلا جنيها يبال المرتبة ايه متساوي لكن على وجه الاستعلاء هذا انما يكون من الله رب العالمين ويكون ايه امراء طيب يقول قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء كقوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة يبقى هنا ايه قول يتضمن اقامة الصلاة ويخراج الايه؟ الزكاة على وجه الاستعلاء من الله رب العالمين قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمر وإن أفادت معناه وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأن النهي طلب ترك معايا لا تزنوا ده كده إيه طلب ترك الزنة والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به معايا وانا بقول قول يتضمن طالب الفعل المقصود هنا بالفعل إيه؟ إيجاد هذا الذي أمرت به حتى ولو كان الذي أمرت به قولا يعني لا تفهم من اللفظة أو من العبارة ان الأمر منصب على الأفعال فقط أنت تفعل شيئا لا تفعل شيئا أو تقول شيئا الذي أمرت به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء لالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائم كما سيأتي معنا أن الأمر هذا قد يكون على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الإباحة لا يشترق أن يكون الأمر دائما على سبيل الإيه؟ الوجوب وستأتي معنى الأمثلة انا ما تكلمت لكن اشرت هذه الاشارة وإنها وان كانت تحمل معنى الامر الا انها ليست بامر الا اذا قلت لك اجلس حين اذا كان امرا ليس بالاشارة لكنه بي قال صيغو الامر صيغو الامر ارضع فعلو الامر مث إثل ما أحي إلي من الكتاب صل هذا فعل إ فعل أمر قول تعالى قييم الصلا آت أذك أطيع الله طيع الروج بدأ كلها إه فعل أمر تدل على الإه على الأمر قال او اسم م او اسم مفعل الأمر كقول المؤذن حي على الصلاة اي اقبل على الصلاة كقول المعلم من التلمير صح يعني اذكر الفرق بين اسم الفعل اسم فعل الامر وفعل الامر ان فعل الامر يقبل العلامة اذا وهي الايه نم التوكيد او يوم المخاطبة اضرب النا ده كده ايه نم التوكيد اضربي يبا هنا إذا كان هذا الفعل يقبل علامة فعل الأمر يكون فعل أمر إن دل على الأمر ولم يقبل العلامة نقول ده اسم فعل وليس فعل أمر هنا حي على الصلاة يحمل معنى الأمر ولا لأ لكن لا يقبل لا نون التوكيد ولا ياء المخاطبة فيكون اسم فعل أمر معايا كما قال ابن مالك وماضي الأفعال بالتامز وثم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكل النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل يبقى هو يقول إيه والأمر إن لم يكل النون محل النون اللي هو إيه نور التوكيد يعني فيه هو اسم نحو صه وحي هل صه يعني سكت وحيه هل يعني عجل او اقبل وصلت كده طبعا الكلام ده انتو خطوه فيه التخط الفرق ما بين فعل الامر وما بين فعل عن متى وما بين اسم الايه الفعل فهنا اسم فعل الامر يدل على الايه الامر ومن صيغي الامر فهمي امير قال وثالث المصدر النائب عن فعل الامر كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فكأن المعنى فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب وهذا تأخذونه في صحة تحت عنوان المصدر يبقى هنا ثال الأمر اسم ثال الأمر المصدر النائب عنه ثال الأمر الرابع المضارع المقرون بلام الأمر كما قال الله عز وجل من كان يظن أن لن يمصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد معي ده كده ايه مضارعه بقرون بلا من ايه الامر يدل على الامر معي وكقول المولى عز وجل مثلا ثم ليقضوا تسفاه وليوخنفر وليطوفوا بالبيت العطير يبقى كل دي ايه افعال مضارعه افعال مضارعه قرنت بلام الايه الامر انت فاهمي انا فوضحلي كده بقى يا ماجد انا ده لا صيغ الامر كلهم اا هو الامر اسم فعل امر مثل او حي كاملة محمود ااا المصدر النائب ك خيذا لقيتم الذين كثروا ضرض رقاب الرابع احمد المضارع منصوب كل هذه هي الصيغ الداله على الأمر وكلها وردت في كتاب الله عز وجل مفهومة؟ قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر انا ممكن اوصل إلى أن هذا الفعل مطلوب أن يفعل لكن عن غير الطرق او عن غير الصيغ السابق إيه بس في الشريعة مثلا إيه؟, إيه؟ مثلا زمت ترك هذا الفعل يبقى احنا عارفنا كده ان ايه ان فعل هذا الامر مثلا ايه مطلوب ان الشريع مثلا مدحت هذا الفعل كما سألت معه يبقى عارفنا ان الفعل ده ايه مطلوب عشان كده يكون وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر مثل ان يوصفا بانه فرض ان يوصفا الفعل بانه فرض فرض كما قال الله عز وجل فريضة من الله لما ذكر أصماف أهل الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتم في الصحيحين من حديث معاذ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليل يبقى كده ايه استفدنا طلب الفاء من غير الصيغ السابق ذكرها قال اواجب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد من خدري غصل يوم الجمعة واجب على كل محتل معايا يبقى قاله واجب على كل محتل او مندوب او مندوب يندب لك أن تفعل كذا وكذا كمثلا ايه افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل يعني يستحب لك ان تصلي بالليل بعدما اديت الايه الفرائض فعكس الفرائض الايه النوافق او طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف يعني المعروف هذا طاعة ثم قال النبي في الصحيحين من حديث حذيفة كل معروف صدقة يبقى فعلك للمعروف هذا ايه صدقة تؤجر عليها او يمدح فاعله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما فلحبة انبتت سبع سناد هنا ايه الله عز وجل يمدح من؟ يتصدق ويضرب له المسر او يذم تاركه ليس منا من لم يوكر كبيرنا ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا يعني هذا ذم لمن لم يوكر الكبير او يترتب على فعله ثواب كما في صحيح مسلم من حديث ام حبيبة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة قالت فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب على فعلي اثنتي عشرة ركعة بناء بيت في الجنة يبقى علمنا ان هذه الركعات مطلوب منك ان تفعلها سواء كان على سبيل الوجوب أو على الاستحباب قال او على تركه عقاب كما في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا يبه هنا ايه في هنا عقابه ان كان يجد مالا ولم يضح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابن ماجة من حديث عبادة بن الصالد خمس صلوات فرضهن الله على العباد من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن أتى بهن وقد أنقص منهن شيئا لم يكن له عهد إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له يبقى ده يترتب على طرف هذا الشيء عقابه فلانه يترتب عليه عقاب علمنا انه مطلوب فعله كلامنا صح اللي هو لا كلمه يترتب على فعله ثواب ممكن يكون زي ما قلت كده نواف تجذر عليه حديث ام حبيب حاضر اكمل كلمه فرض اللي بي. ايوه بانها الكلام ف... كله معنا ثم الان هو قال وقد يستفاد طلب الفاعل طيب جميل انا عرفت الآن ان الفرد ده ايه ينفع انت تعمله صح طيب ممكن ده ينفع انت تعمله وهو مفروض عليك اصلا يبقى ساعتها لك لو لم تفعل افهم معايا وممكن يكون أصلا مطلوب أن تفعله ولو لم تفعله لم تأف لأنه إن كان مطلوب الفعل إلى أنه مستحب زي صلاة النواك معي طيب إن كان يتبكتب على تركه يبقى واجه الصلوات دي مفروض عشان كده من يتركها يعاطب الاضحية عند بعض أهل العلم ويجبها واستدلب الحديث الآن في الذكر اللي هو من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلان معين ايه نعم صحيح والحفظ بن حزر حسنه وقاله موقوف الشيخ الألباني صحح لكن أقرب أن الأضحية مستحبه وليس بواجب ايه انا دخلت لك في وجوب والاستحباب ان ده جاي انا دخلت بقول ايه انت تعرف ان الشيء ده يعني مطلوب فعله لو جات لك صيغة من الصيغ الاربعة او الايه يستفاد طلب الفعل او الصيغة الثمانية التي ذكرها بعد ذلك ان يوصف دانه طرد او واجب او مندود او طاعة او يمدح فائله او يذن شاركه او يترطب على الفعلية ثواب او على تركية اقاف كده بقى كم صيغة اتناشر تمانية واربعة كام اتناشر نضيف عليهم كمان الجمل الخبرية التي تدل على الطلب نسا احنا قالين ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء دي جملة ايه خبرية لكنها تحمل معنى الامر للمطلقة بان تجدف ثلاثة حيضات باء سياسمع كلام ده فوق ماشي براحه جدا اهو عشان كده احنا مش ان شاء الله قولوا <تصفيق> هو يكون وقد لايه يعني خلاف الصيغ الماضيه قد نصل الى طلب الفعل عن غيره بالات الذكر <تصفيق> التي تدل على الامر نحن قلنا في الخبر والإنشاء الإنشاء, ده الإنشاء يعني أمر ناهي الكلام ده والخبر اللي هو يحتمل الصدق أو الكذا وقلنا أنه ممكن تأتي الجملة في صيغة الخبر لكن هي معناها الإيه؟ الانشاء ولا يأتي ذلك إلا لفائدة فاكرين كلام ده ماذا فاكرينه ماتت طبيعي صيغة الأمر قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله ثورا هنا مسألتين الأول هو بقول إيه صيغة الأمر عند الإطلاق يعني ما تدخليش فيها قرائم ما تدخليش فيها وما تقول إيه ده هنا السواك ده لأمرته والسواك أصلا إجمع العلماء على نوع إيه مستحد ما تقول بقى أن الأمر هنا إيه ده الأمر هنا على شبيل الاستحباب مش الوجوب هو قال هنا ايه عند الاطلاق يعني بدون ايه بدون كرائم تحتفظ به الدليل اللي احنا بصدر الحديث معا كده يبقى في مسألة تانية الاولى صيغة الامر تدل على وجوب المأمور به الامر يدل على الوجوب المسألة الثانية لو مع قولنا بانه يدل على الوجوب هو على سبيل الفور لا على سبيل الترافية يعني لو احنا قلنا الآن ان فلانا او ان فلانا هذا تواطرت فيه صفاته الحج عنده مال وعنده قدرة وعنده كأ الاستطاع موجوده صح كده طيب تواطرت هذه الصفات هل يجب عليه ان يحج من ثوره يعني السنة دي اكتمل معه المال واكتملت الاستطاع هل يجب عليه ان يحج السنة القادمة مباشرة ولا معتو هو قال نعم على الفور وتقول <تصفيق> بعض الاصوليين ليس كل الاصوليين ولا ان ممكن ينتظر سنتي سنتين او ثلاثه او اربعه هكذا دوم المسالتين الاولى هل الامر يقتضي الوجوب والثانية هل يدل على الفور ولا على التراف قال الشيخ فمن الادله على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليه هنا المولى عز وجل يقول إيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره طيب معنى ذلك أن من لم ينفذ ما أمر به ستصيب فتنة وهي الميل والانحراف عن الحق أو يصيبه عذاب أليم طيب هذا العقاب الشديد لا يكون إلا عن ترك أمر أو لا يكون إلا على ترك أمر واجب خب بالك أنا أتكلم في مسألة هل الأمر يدل على وجوب ولا على استحباب لما شوف كده تلمة ايه انه هو فليحذر اتلوه اقول هنا ده امر على الوجوب ولا على الاستحباب اطيع الله واطيع الرسول جمهور الاصوليين على ان الامر للوجوب طب ايه الدليل على كده هو يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره طيب يعني مع ذاك انه لو ترك هذا الامر ما عملوش الا هيحصله ان تصيبه فتنه او عذاب اليم طيب فتنه وعذاب اليم لا يكون الا على تركه واجب المفهومه دي ها كنت عند الاطلاق يعني انا لو قلت لك اجلس وانت ما جلستش تقول لي والله اصل انا فهمت ان اجلس, إجلس يعني براحتك تجلس اجلس مش عارف تجلس ما تجلسي هل حد يقول الكلام ده هناك من قال بهذا لكن جمهور الأصلين يقولون لا الأمر على سبيل الاطلاق هو للوجوب معا كده دون دخول قراء قراء يعني ايه يعني أنا اصلا انت قلت ايه قلت ايه ده انا فعبان وفتاعة والكلام ده فانا قلت خلاص يعني ايه لو اردت ان تجي في ايه جبس اذاك لو فيه قرينة صارت في هذا الامر من الوجوب الى الاباح هنا الاباح معاك اذا وجه الدلالة ان الله تعالى حذر المخالفين عن امر رسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل مأمور هذا الأمر على سبيل الإطلاق دون قراء أخر يدل على الإيه؟ على الوجوب ومن الأدلة على أنه للثور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات يبقى فهو المسألة الثانية يقول لك إيه؟ طيب لو إحنا قلنا أن هي واجبة خلاص كده أن هي واجبة هل بقى لازم نعملها دلوقتي؟ ولا ممكن نخليها مثلا إيه؟ بكرة بعد الأسبوع القادم الشهر القادم فبول لا دهي على الصور كمان ليه لان الله قال فاستبقوا الخيرات ولن يحدث الاستباق على الخيرات الا بالمصارعة لتنفيذ هذه الخيرات فيقوموا على الصور وضح وجه الاستنباق قال والمأمورات الشرعية خير والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة بالتنفيذ ببليل. أن الله أمر بالاستداق إلى الخيرات طيب هذا الأمر لن ينفذ إلا بالمبادرة إلى سعر كل طاعة مباشرة من الأدلة أيضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تاخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية هم؟ <تصفيق> طيب جميل واحد واحد هل ادراك تكبيرة الاحرام ده واجب طيب ده مستحب يبقى يستحب لك ان تبادر بتلفية هذا هاي طول بقى ماشي خلاص انت تقصد ايه الخيرات دي ممكن تكون مستحبة ممكن تكون واجبة استخد نفس الفوق الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية امر الناس ثلاث مرات ان يحلقوا رغوثهم فلم يتحرك منهم احد فحرج الى ام سلمته وهو مغضب فقال لها ما حدثت فقالت له يا رسول الله ادخل فأحلق رأسك وانظر ماذا سيفعله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فقام كل صحابي يحلق ليه الآخر طيب فين وجد استنضار ان النبي قال لهم ايه امران بحلق الرؤوس وهم ما ايه ما نفسدوش على الصور فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس الدليل الثالث ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجب عنها لو احنا قلنا أن تنفيذ هذه الأوامر على سبيل التراقي فيظل يتراق عن هذه الواجبات إلى أن تتراكم عليه فضلا عن أن المبادرة لتنفيذ هذه الأوامر أحوط فلا يقول لك أحد من العلماء لو أخرت وقتها سيقول لك إيه؟ أخطأ ده كان الأمر على, الإيه؟ على الفور فأنت لما تنفذ الأمر على سبيل الثورية لن يقول لك أحد شيئا وتخرج حينئذ من, الإيه؟ من الخلاف وضعك يا شباب فهمين الكلام يبقى الشيخ ذكر دليلا واحدا على ان الامر يقتضي الوجوب وذكر ثلاثه ادله على ان الامر على الايه على الفور وليس على التراخي مفهوم على اه ده على هذا القول لو ان الرجل تملك من الاستطاعه ولم يحج السنة القادمة ولو ياتي تريها وحج في السنة الثالثة يصح الحجه ويأسم على هذا السأخير لو قلنا بأن الأمر على التراخي لم يأسم الأقرب أنه على الفور إلى أن تدرس الوجيه نفسه في المسألة نحن هنا بس تعزين نكشف من الكلام وخلاص. ماشي قل لي معنا وكانش بحسب الكلام ده خالص ممكن تجد في الورق بعض الزيادات معايا اللي هي مثلا هو ذكر دليل واحد انا كنت مثلا ستة ادل وذكر مثلا في الثورية ثلاثة ادل ممكن تجد ايه ستة معايا كنت اعمل ان انا اذكرهم يعني لكن شايف ان احنا نتكسب الكتاب يعني طيب مفهومنا الى هنا مفهوم المسألة الثالثة وقد يخرج الامر عن الوجوب والثورية لدليل لدليل يقتضي ذلك يبقى دي المساله الثالثه بعد ما ذكرنا ان المساله الطبيعه بعد ما ذكرنا ان الامر للايه للوجوب وان الامر للفور هو بيقول لك ممكن يخرج الامر من الوجوب الى غير هذا لدليل وممكن يخرج الامر من الثوريه الى التراخي لدليل يبقى عندي كم مساله مثلتان. الأولى قال فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها النذر كقوله تعالى وأشهد إذا تباعته أشهد فعل أمره يدل على الوجوب وجوب الإشهاد إذا أردت أن تبيع أو أن تشتريه لكن الأمر بالإشهاد هذا مستحبا لماذا؟ قال فالأمر بالإشهاد على التبايع يقع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثراثا من أعراضي ولم يشهد إبقى الدليل هنا ايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقصة في سنن أبي داود من حديث أنارة ابن خزيمة ان عمه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من أعراضي فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني حتى يعطيه ثمنه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعراضي فففق هناك يفاوضون الرجل على بيع الفرس ولم يعلموا أن النبي اشتراث فنادى الأعراضي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إذا كنت مبايعا فتع يعني كنت هتشتري اشتري فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عربي لقد ابتعت منك الجبه الجمل فقال العربي هل أم شهيد فقام خزيمة بن ثابت وقال انا أشهد أنه ابتعه منك فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بما تشهد يا خزيمة فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة مقام شهادتين فهنا الشهد من الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على البيع فلو كان الاشهاد على البيع واجبا لا اشهد النبي على هذا البيع واضح يبقى يخرج الامر من الوجوب الى الاستحباد لإيه؟ لدليل يقتضي ذلك ايضا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليتخذ ثطرة وليدنوا إليه أو وليدنوا منه هنا ده أمر يدل على وجوب اتخاذ ثطرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي قال إذا صلى أحدكم إلى شيء فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع هنا هذه الصيغة إذا صلى أحدكم من شيء يرحمك الله ممكن يصلي وممكن إيه ما يصليش إذا علمنا أن الأمر السابق اللي هو برضه في حديث أبي سعيد الخدري ده أمر لإيه لاستحبات وليس لوجوب كذا ما روية أو ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس أنه أتى إلى منن فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير زدار يصلي إلى غير زدار يبقى هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صرف هذا الأمر اللي, ايه اللي استحبه ولدل عديدة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غثل ميتا فليغتث فليغتث مبارئ مقرون بلعمل الأمر يبدل ذلك على أن من يغسل الميت وجد عليه لارتساف لكن هذا الأمر مصروف باستحباب بدلالة ما رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فهو يقول إيه ليست عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه كذلك ما رواه الدارة من آثر ابن عمر أن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمن من يغتفل ومن من لا يغتفل يبدل ذلك على أن الأمر في قول النبي فليغتفل على سبيل الاستحباه فكذا طيب. قال الإباحة يعني يخرج الأمر عن الوجود إلى معاني منها النب الثانية الإباحة كيقول يا رب العالمين كلوا واشربوا هنيئا بما أثلفتم في الأيام الخالية هنا يقال لأهل الجنة كلوا أكلا واشربوا شرابا بما فعلتموه في الأيام الماضية في دنياك فهذا الأمر لا ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباس لأن التكاليفة وقتئذ فقطت فلا تكليف فهنا مباح لهم إما أن تأكلوا وإما أن لا تأكلوا مفهومة دي؟ يبقى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلكتم في الأيام الخالية الإباحة أكثر ما يرد اللفظ بالأمر ويكون معناه الإباحة إذا ورد بعد محظور او لما يتوهم أنه محظور إذا ورد بعد محظور يعني مثلا الله رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صح يبدأ أمر بطرق الإيه الباية. فإذا قبية الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله صح فهنا امر بالانتشار في الأرض هذا الأمر على الوجوب ول على الاستحباب على الإباحة فبليه على الإباحة عشان لما أمر المولى عز وجل بترك البيع قد يتصور البعض ان هذا البيع ايه فيظل الامر بطرقه فالنبي قال لهم ايه لا بس لما فالمولى عز جل قال لهم لما تنتهي الصلاة فانتشروا في الارض يبقى هنا يعني جاز لكم ان تنتشروا في الارض قال الله عز جل غير محن للصيب وأنتم حورا يعني لا يجوز لكم ان تصطادوا في حال الاحرام صح كده طيب أنا الآن انتهيت من الإحرام قد يأتي في خلدي أن لذال هذا الأمر على ما هو عليه فقال الله عز وجل وإذا خللتم فاستادوا طيب هنا الأمر لإيه للإباحة يعني خلاص لو أنتم انتهيتم من المناسك استادوا او لا تستادوا أنتم وشأنكم وصل كده يبدأ إيه بعد محظور امر ورد بعد محذور بعد لهين او بعد امر بعدم فعل هذا الشيء مفهومه معاك يا محمد واضح ماشي انا مش مستريح هذا يعني ما يترفق خلاص مش عارف ليه بس انا احس اما ان البعض مش فاهم او مش او المساله صعبه انا مديني المره الرابعه ما شعرت بهذا في المرات الثلاثه في المرات الثلاث السابق مش عارف ليه بط انتو فاهمين يا اخواننا ماشي <تصفيق> الاباحة اكثر ما وقع ذلك اذا ورد بعد الحظ او ثوابا لما يتوهم انه محظور مثاله بعد الحظ قوله تعالى واذا حللتم فاستعدوا فالامر بالسطياد للإباحة لماذا؟ لوقوعه بعض الحظر المستثاب من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حر طيب ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور أحدهم قرع الباب يا رحمة الله أحدهم قرع الباب عليه فقلت له ادخل ماشي؟ هل من هذا الأمر أنني أأمره بالدخول ولا المعنى أنت قرأت الباب وأنا أذنت لك وهذا الإذن ليس على سبيلي الوجوب بالدخول إما ان تدخل وإما ألا تدخل واحد جه رح قبل أن ينحر في مناسك يوم العيد في الحج حلق شعره قبل ان ينحر الهاج فاجيني النبي صلى الله عليه وسلم حلقت قبل ان انحر قال له نبي افعل ولا حرج طب هل يفهم هذا الرجل من يفعل ان هو لو جيه حج السنة القادمة يبقى يستحب له ان هو يحلق الاول وبعد كده ينحر اهي دي يبقى او جوابا لما يتوحم انه محظور ما تفهماش انت على ان هي ايه مستحب أواجب أو إن ما هذا وصل كده قال قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا خرج في جواب من سألوه في حجة الوباع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض قد يخرجوء الأمر من الوجوب إلى الاستحداث من الوجوب إلى الإباحة من الوجوب إلى التهديد كقوله تعالى اعملوا ما يشئتم انه بما تعملون بسيط طب اعملوا ما يشئتم يعني واجب عليه ان تعمل ما تشاءهم من حلال ومن حرام من نكاح من زنى واجب اعملوا هل يفهم واحد هذا لا طب نجي نقول ده يستحبوا لك ان تفعل ما تشاءه من حلال او حرام او نتاح او زنة لا برض طب هل يفهم منه يباح لك ان تفعل ما تشاءه وما تريده يأمل ليه يبقى على شبيل التهديد لهم لانكم ايه مرتبطون باوامر ونواهي باوامر ونواهي لا يجوز لكم ان تخرجوا عنه انه بما تعملون بصير يبقى لو كان المعنى اعمالوا لانتو عزين تعملوه اعملوه يسألوا ايه انه بنا تعملون بسيط فمن شاء سليؤمن ومن شاء سليقف ان اعتدنا ان اعتدنا للظالمين نارا فهنا اعتد اليؤمن مدارع مقرون بلام الامر وفليقف مدارع مقرون بلام الامر في صغة الايه الامر طب هل يسهم احد انه يجوز لك أن تؤمن ويجوز لك أن تكفر قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد لو انت فامن أنت يجوز لك أن تؤمن ويجوز لك أن تكفر كان ليه المولى عز وجل يقول إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارَةً ده هو اللي يقولون أنت عاشين معايا كده يبقى علمنا أن الأمر هنا للإيه للتهديد مشي كده شباب قل لي بقى كده يا احمد انت فهمت وقد يخرج الامر من الوجود الى غيره لدليل يقتضي ذلك هل راحة كده هم هل راحة ازاي هل راحة الامر تسمي البعض هل راحة مجلوب ممكن يعتد من الوزوء الى الاستهلاف اذا كان فيه شيء ان ينضي هذا الامر الى الاستهلاف ازاي عشيدة واذا تباعتم اذا اصدرت الى السرعة والسرعة فرصا فلن يشي العاد او ان الولا الاباحة اذا اتل الامر اذا اتل الامر بعد ما حصلت او التهديد اذا 没乐啊 لن نفهم من الأمر التخير لوجود العذاب على واحد من المخير فيه صح كده؟ يبقى فضلا عن ذلك أن نفهم الوجوب او الاستحباب طيب المسألة الثانية تحت المسألة الرابعة ويخرج الأمر من الثورية إلى التراقي احنا قلنا أنه هو فعدة من أيام أخر يبقى اللي كان مريض او مسافر او عند عفر يبقى يقضي رمضان فعدة من ايام اخر يبقى ايه واجب عليك ان تقضي هذه الايام احنا قلنا ان الامر على الايه على الفور طب ليه بقى نقول ان قضاء رمضان او ان قضاء رمضان على التراخي لوجود الدليل كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ونبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على هذا فلو كان القضاء على سبيل الفور لأمرها النبي أن تقضي مباشرة بعد انتهاء يوم العيد اللي هو يوم الفضل قال ولو كان التأخير محرما ما أكرت عليه عائشة رضي الله عنها هذه يعني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيت ما يريده فيه هذا المكان لا يجوز لها أن تترك القضاء لو كان على الخور يعني إيه كلام ده هي تكون لمكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بعذر هذا ليس بعذر انما هي تقصد ايه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عالمه بجواز الايه التاخير وبعدين هي قالت في الاول ايه فما استطيع معنى نفي الاستطاع هنا مش حد يفهم من هنا هي مش قادره انما ما عندهاش قوه لا ده هذه ايه, ايه ناس الاستطاعه هذه بينتها في ايه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا ما كنتش او كانش عندي مقدره لا مش المعنى كده امال المعنى ايه المعنى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بما يريد وباحتياجاته فهذا كان يمنعني من القضاء فناتبه هنا لو ان القضاء ده كان واجبا وجب على النبي ان يبين له حد أن النبي لم يكن يعرف فإن الله قد عرفه والوقت وقته تشريع ونزول الوحي ولا يقر المولى عز وجل في هذا الوقت على باطل بل حتى إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وجانبه الصواب كان الله رب العالمين يبين له مباشرة كما في عبث وتولى كما في أثر ببس وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له الإجتهاد حتى في وقت نزول الوح وهي محل خلاف عند أهل الأصول يبقى ليس المراد هنا نفي القدرة البدنية ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الأخيرة وهي الخامسة ما لا يتم المأمور إلا به إذا, إذ توقف أو إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا يعني هو يقول لك سطر العور انا مش هعرف أسطر عوراتي إلا بأنني أشتري قميصه طيب يعني انا مش عارف أوصل لستر العورة إلا بالشراء طيب ستر العورة ده واجب ولا مستحب إذا الشراء انا أنا مش عارف أتطيب إلا إذا اشتريت مسكان أو عطرا طيب التطيب ده واجب ولا مستحب إذاش الشراء ده إيه مستحب إذا ما لا يتم المأمور إلا به فهو إيه ما هي مأمور به إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الأجوب قال نعم وهذه القاعدة في ضمن قاعدة وهي الوسائل لها احكام المقاصد وسائل المأمورات مأمور بها وسائل المنهيات منهي عنه بأغمها مفهوم طيب احنا ممكن نكتب في وسط الصد لازم نجيب حاجة ما شوفوه الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب لا ما انتهتك في الورق دلوقتي انا اتكلم على الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب انا قلت هنا شفر العورة انا مش ممكن اوجد هذا التنفيذ للامر الا بشراء القميص صح؟ طب انا هوسع المسألة شوي فقول ايه الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب و انزلوا منه طرعي الطرع الاول ما لا يكون مقدورا للمكلف يعني ايه دي الانسان لن يحج اللي اذا كان مستطيع صح ولا اه طيب تحصيل الاستطاع هو مأمور بي ايش مأمور بي انا لو انا معايا نصاب من الزكاة لازم اطلع لايه الزكاة طيب نفرض انا منعيش اصلا نصاب الزكاة ده هل حد يقول انت واجب عليك انت تعمل الى ان تمتلك مالا فتجيب عليك الزكاة حد ايش يقولي دي فانا بقول ايه ان يكون مقدورا للمكلف كتحصيل الاستطاعة للحج طب الوسيلة او الطريق الى تحصيل الاستطاعة ده ايه واجب مستحب بس احنا نقول ده اللى يكون مكدوراية المكلف لاستطاع لأداء الحج لا يجب على المكلف أن يحصل هذه الاستطاع ولا يجب على المكلف أن يفعى في امتلاك نصيب او في امتلاك ما يجب او ما يجب عليه الزكاة به هoredね dcrlalalewil اللى يكون مكدورا للايه للمكلف الفرع الثانى ان يكون مكدورا للمكلف الصلاة طيب أنا مش عارة تصلي لغير لو ايه لو توضأ صح يبقى الوضوء ايه واجب لكن الوضوء هنا ثبت بدليل مستقل يا أيها الذين أمنوا إذا كنتم إلى الصلاة إذا أردتم الصلاة فاغفلوا وجهكم ويديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبة ده ثبت بدليل ايه مستقل صح يخليه فرق الواحد يبقى أن يكون مكدورة للمكلف ونزل الفرق كده أقول إيه ما ورد في وجوبه أمر خاص أنا دي ما وصلت لهاشي عن طريق إيه أصلي ده واجب وأنا مش عارف أعمل الواجب ده إلا عن هذا الطريق فالطريق ده إيه واجب لا ده ده إيه ده فيه أمر إيه مستقل بنفسه واضحة كده طب الفرق الثاني أقول إيه ما يتوقف على أداء الواجب ولم يرد به أمر لو افترضنا أن صلاة الجماعة دي واجب وأنا مش عارف أجي صالة الجماعة إلا غير لو مشي من البيت إلى المسجد يبقى المشي ده إيه طب هل النبي صحفان جاء لإيه والمشي هذا واجب زي جي كده قال إيه لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ما جاتش ديه يبقى دي أنا وصلت له عن طريق الإيه عن طريق أن أصل الشيء واجب فالوصول اليه او ما يستخدم من الوسائل في الوصول اليه ده ايه واجب وصل كده اجي مثلا اقول ايه الحج انا عندي باستطاع الحج ده واجب بس انا لازم اسافر فاقول لك السفر ده ايه واجب لكن هذا الوجوب لم يثبت بدليل مستقل إنما ثبت باصل الايه باصل المساله اللي احنا اصلناها من الكلميه اللي الحج ولله على الناس يبقى هذه المساله الاخيره انا وهي الشيء الذي يتوقف عليه ايجاد الواجب انتهينا من الامر طيب احنا كده كلامنا ده على خمس في مسائل صح يا محمد قولي بقى محمود اول مساله انا بعمل كده مع الطلبه بتاعه اولى لما بخلص الكتاب سامبل هو المستقبل البسيط يعني اه طب اجيب حاجه صعبه مثلا فراح اقول بقى احنا كوننا المستقبل البسيط ازاي فواحد يقول لي حطينا فاعل في المصدر اروح رايح الثاني اقول له ايه يعني ايه اصلا المصدر ده يقول لي كاتب اقول له طب ازاي ده نوصل للمصدر ازاي ارجع بقى للاول اقول له كمل لي يقول لي المصدر زي النهايه اروح رايح لواحد تالت خالص اقول له ايه ايه دي بقى يقول لي بقى اي اي واي اس وايه والكلام ده هنا بقى نستعمل الطريقه دي عشان بس بقى فاهم الايه المساله كيف تفسير امم مثال هنا المساله الثانيه ايوه طب الثانيه يا انس فعل الامر دي اسم و ده اسمه فعل الأمر, فعل الأمر. الاولى مثل الامر مثل ترص <تصفيق> ماشي فالصيغه <غطوء> الثالثه محمد <تصفيق> فكرها ماجد النائب عن فعل الامر <تصفيق> كقوله تعالى فزيد لقيته فضرب دقاته جينا بعد كده قلنا قد يستفاد الامر من طرائق اخرى وصلنا للصيغه الثالثه الرابعه اهي ايوه ايوه مكروم بينام زي؟ لا تؤمن لنا دي ولا تنسوه كفين هنا لان لقامر تنسوه لا, لا, لا هي اللام دي لام ايه في مدرسي ما مرأيه حول المهنة دي <تصفيق> <تصفيق> اللام دي <دا> لام ايه قول <تصفيق> له الايه لا تؤمن لنا دي <تصفيق> لا تؤمن لنا مين رحمة الله سعيد ما شاء ده شبه الموضوع له يا سعيد ايوه صح كده ده توكي امم أي ماشي ايوه جينا بعد كده قلنا قد يستفاد الامر ده من طرق ايه اخرى بعد كده وصلنا قايلين ان الامر للايه دل للوجوب الدليل ان الامر الوجوب قوي انا فليحظر فليحظر أوليين يا فرسونا أوليها مصيرهم إيه ناس ف... آآ طب صين ده واجه الدلالة أنا ده س... ده دو... في العظل ده ده ده ده ده ده ده ده مش فاهم فاهم ده يعني ده هم ما ما حموش كده ده ده ده ده ده في المواجه الصباط منها على أن الأمر الو يرى هذا العقاب الاليم لن يكون إلا عن طرق واجبه نتعلموا ما الدليل على ان الأمر هنا للفور ايوه ايوه يا محمد انا من حفظ الدرس اهو السبعه كام؟ 7 طيب بما انش ساعه محمد او اللي هو الفاور اهو ايوه هم واجلس انتباه اه ده انا مسكر لا ده انا لي على أن الأمر للثور ما انا مش عايز حد يعني يتحرج او يستحي او كده احنا عادي عادي احنا اللي اولا ان انتوا ذاكروا بعض ثانيا انا بحاول بس ايه نجمع المساله قبل ما نمشي وعشان كده بعد كده تبقوا ايه انا كنت الحصه اللي انا داخل فيها اه مش لما كنت طالب يعني ولا مدرس في فركات او حشاشات والله كنت بقعد كده يعني قاعده مش عارف حتى لو عملت كده هيسالني او بعد الحصه هيسالني فهضيع المعلومه دي فانا عايز اقرا اقرا بحبوش هو المدرس ده ودي ايوه كويس انت عارف سيخات <تصفيق> نفس الوضع كان بيشرح الصرف كنت اشترف تاخد لا يمنى ولا يفضل الفكر دك من ايه الفكر دك احباله كنت ممكن ايه يعني تروح يمينه ويشمله ولماذا يسألك اه جيب دك الصرف وكده ونحو كنت اشترف ايه كان ايام كان سلمان ده 30 سبعة من سانتين ولا ايه كده كان بيشرحها نحو في الصجر الاسلام قوعد الاساسي والسلمان ده يخيك يقول له يا ابي ماما استناك برا طبعا ماما لازم الشيخ يمشي اعطو فكان في النحو والأخص مادة لغة عربية عمتن فكنتش تعرف ايه لكن السوق يعني المسألة ايه الصاحبة تؤوجه كنت اتعرف ايه الساعة يعني فطبعا كانت يعني اكتر حصة واحدة بايه موكي ثانية نايم كل الحصة فالله الحصة دي يجي يستيقظ فيه فانا عارك ناوبة الطريقة دي بعد كده ايه مش هتعرف ترحي مين وشماه وبعدين ايه بقول ايه احنا عدين بندردش ومحدش يتحرج او يستحو كده فهذه المرة تجي تلاقينا عملتي مثلا عن النفطة كل حالة قلت مش قلت ان هو كماش تقوم في نفسك كده تقول ايه انك مش تقضر طبعا تصرخ الادب يمنعك من هذا معايا قلت مش وان ايه نرجع بقى ايوه لا انا بكلم الان انا بقولك هل الامر على الصبر ولا على التراخي بيقولي على الصبر قلت ايه الدليل بقى محمود فاستبقوا لإيه الخيرات هنا امر بالاستباق إلى فعل الخير وأنا مش أقدر أن أنا إيه أستبق إلى إيه تبادرت به التنفيذ أدريه الثاني أيوة أنت <تصفيق> أيوة أنت أنا, أنا عزال عشان بقول نبي صلى الله عليه وسلم عند عمرهم نحرض بيوم نحرض أن يحلص أورصهم فأنا النبي صلى الله عليه وسلم السلم نقول نبي هنا قد يخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو التهديد وقد يخرج الأمر من الثورية إلى التراخي لدليل آخر مثلا ما لا يتوقف المأمور ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به إن كان على سبيل الاستحباب فمستحب او على سبيل وجوب فواجب والشيء الذي يتوقف عليه إيجاد هذا الواجب بتفصيل الذي ذكرناه الورق ها من يريد أن يصوره والورق بتاع المرة القادمة يكون المرة القادمة إن شاء الله لكن تيجي انت مذكر اللي احنا قلنا من الكتاب إذنكم الله خير